فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون وَإِذَا مس الْإِنسَانَ الضر دعانا لجنبه أَوْ قاعدا أَوْ قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون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 وَإِذَا أَذَقْنَا الناس رَحْمَةً من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آيَاتِنَا قل الله أَسْرَعُ مكرا إِنَّ رسلنا يكتبون ما تمكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إِذَا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طَيِّبَةٍ وفرحوا بها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 فاختلط به نبات الارض مما ياكل الناس والانعام حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها اتاها أمرنا اتاها امرنا ليلا او نهارا فجعلناها حصيدا كان لم تغن بالامس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 ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أَشْرَكُوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين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 قل من يرزقكم من السماء وَالْأَرْضِ أمي يملك السمع والأبصار وبي يخرج الحي من الميت وبي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي وبي يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون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 وَيَسْتَمْبِئُونَكَ أَحَقُّهُ قل إِنِّي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ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 يا قَوْمِ إِنْ كَانَ كبر عليكم مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمُرُكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ وَمَّهِ ثُمَّ قُضُوا إِلَيَّ وَلَا تنظرون. فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وَأَغْرَقْنَا الذين كذبوا بِآيَاتِنَا فانظر كيف كان عَاقِبَةُ المندنين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 وَإِنَّ فرعون لعال في الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لمن المسلفين وقال موسى يا قوم إِن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إِن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فِتْنَةً للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين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 وقال موسى ربنا انك اتيت فرعون وملئه زينه واموالا في الحياه الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا, فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم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 ولقد قد بني إسرائيل مبَوَّأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إِنَّ رَبَّكَ ربك بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ رَبَّكَ كانوا بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يختلفون